وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه فإذا خفت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا إليك وجاعلوه من المرسلين